أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمٌ فأن له رجها جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن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 لا تعتذروا قد كفرت بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون وال. اتفاقات بعضهم من بعض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 جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم, وخضتم كالذي خاضون أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 قتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ووعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِيبَةٍ وَمَسَاكِنَ طَيِيبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ